إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍّ نَبِتَدِيهِ فَجَعَلْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدِنَيَا لِلْكَارِ سَلَامٌ لَّنَا وَقَبْلَنَا لَنُسْعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كان مزاجها كافور العين يشرب بها عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجير عين يوفون بالنذر ويخافون يَوْمَ نَدْرِي وَيَخْرُجُ مِنْكَ يَوْمٌ كَانَ شَرُّهُ مُسْتطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا فَلَك قَوْمَهُمُ اللهُ شَغَّذَنِكَ يَوْمَ وَلَقَّاهُم نَوَتًا وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً حَرِيمًا وَاتَّكِئِ متكئين فيه على الأرائك لا يرون فيه شمسا ولا زمهريرًا دانيا وَذَرَنِي يَتَوَفَّاهُم بِيلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ واكواب كمانت قواريرا. قواريرا من كهانات قيرنا اوانيرا من فضه قدروا تقدير وايسقون كأسك يا نعيم الزنجبن جبيلنا عينا اين في تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً عاليهم عاليهم في البسندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم سوابا طهورا إن هذه كان لكم جزاء وكان سعركم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لي حكم ربي ولا تطعنهم آثما او كفورا اذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقينا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَسَاءَ وفي رحمته والله العليم انا اعددنا غماذا